ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان قير لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنذ إن جاءكم فاسق بنذ تبيّن أن تصيب قوم بجهالة أن تصيب قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله دو يطيعون في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هؤلاء كهم راشدون. فَلَمِنْ نِنَ اللهِ وَنِعْمَةِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُم فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ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 مئس لسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فَأُولَئِكَ هم الظالمون.